الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرًا واتخذوا من دونه آلهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لان فوسيهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا افكنفتره واعانه عليه قوم اخرون فقد جاء ظلموا وزورا وقالوا اساطير الاولين ابتدها فهي تم لا عليه بكرة واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما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 اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا لِيَوْمٍ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ يَمْهُمُ ضَلُّ السَّبِيلِ ൂസുബന കമകം ബഗീല അന്നിതമിന്ദൂനിക്കുലിയവലി മത്തു വല കിം മത്തു വഅബുഹത്തന ശുദ്ധിക്രവനു കൗമം ബൂറോ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 فَكَتَلاَ بُشْرَى يَوْمِئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا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 لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا ربي ان قومي يتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي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 ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسنى تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم ما اولئك شرم ما كانوا واضل سبيلا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 وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرايت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا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 أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَأَنشَأْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ أَنَاسِيَّ كَثِيرًا